وقد تعتذر أيها الأخ المسلم بكثرة الأشغال وكثرة الصوارك وهو وهم كبير نعيش فيه يسيطل على حياتنا ويسرلنا عن معالي الأمور الحقيقية نحن نعيش في وهم هو الشغل نحن مشغولون دائما في جرل متواصل إذا نظرنا إلى حالنا مع صلة الأرحام نجد اننا نتفسر كثيرا اغلب الشيء مشغولون. غلوم مع ان القضيه لا تكلفنا شيئا لو ان الانسان وضع في جيبه بطاقه كتب فيها اسماء الاقربين من دون رحمه فاذا جلس في لحظه انتظار. في مستشفى في مدرسه بين المحاضرات اخرجها واتصل على عمي. على ابن عمه على خالي على ابن خاله ماذا يكلفه هذا يتصل مرة في الاشتراك كم يكون لهذه الاتصالات من أثر كبير وكم يمضي علينا من الأوقات الحقيقية أيها الأخوان ونحن نتوهم أننا مشغولون حتى عن الاتصال ولربما تمر الشهور بل السنون والرجل لم يقل أهله أو طراباته بخجة أنه مشهول ما هذه الأشغال لربما كان عنده برنامج في نشاط في مسجد يدرس فيه خمسة من الطلاب أو عشرة ولربما كان عنده هذا الإنسان لربما كان عنده شيء يشبه هذا من الأشغال التي لا تستوعب يومه ولو جلس العاصل مع نفسه يحسب اليوم يحسد الذي تبلغ ساعاته 24 ساعة كم هي الأشغال الحقيقية كم تستغرق هذه الأشغال من هذه الساعات 4 ساعات 5 ساعات لربما سألت الشار قلت له لماذا لا تصل قرابته ولماذا لا تفعل كذب ولماذا لا تقرأ القرآن ولماذا قال أنا مشهول أنا مشهول أحمر دورة علمية وربما أنا ملتزم بحلقة فيها كثرة كم تستذرق عليك هذه الدورة العلمية وكم تستغرق عليك هذه البرانج في حفظ كثرة القرآن أو كثرة غيره كم تستغرق ساعتين أو ثلاث أو أربع فما ساعة لك العشرون ساعة أيها الأخوان أين ذهب الدراسة كم تستغرق عليك الدراسة حقيقة كم تفرق كم تراجع وإن بقى اليوم بين بعض الساعات لكنه وهم كبير جعلت تشعر أن الأربع والعشرين الساعة مستوعدة بهذه الأشراع بينما لم تظرت لو لوجدت أنك تضيع كثيرا وتفرف كثيرا في عامة ساعات يومك وليلتك النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن مشغولا ألم يكن هو الزوج ومجرد المذبر لشؤون الأمة والمربي والقائد والمرتب للجيوش. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل الأول في المجتمع المدني بلى كان كذلك عليه الصلاة والسلام فكيف كانت عبادته هذا عوث بالنالك الأشجعي رضي الله عنه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال فاتفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقفا فتأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم رجع فمثث راكعا قدر قيامه ويقول في ركوعة سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم اتجد بقبل ركوعة يقول في سجوده سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يصعلوني سنبعد هذه الصلاة الطويلة كانت من ساحل وهذه عائشة كما أقضى مسلم في صحيحه تصليف الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان يصلي فيما بين صلاة العشاء الآخر إلى أن يتصدع الفجر إحدى عشر رجع يسلم بين كل تنتين ويسد واحدة وينفت في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية خمسين آية فإذا سكت المؤذن الأول لصلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اتجع على شفته الأيمن حتى يكفيه المؤذن وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت له مرة لن تسمع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أشب أن أكون عبدا شكورا فما يشعر أن يتمو فيها الأخوان مثال المقصرين الذين يمتهفون ما حرم الله عز وجل ويتركون بعض ما أمر الله جل جلاله به هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ما تقدم من قدمه ومع ذلك كان يقول كان يقول الليل حتى تتفطر قدمه وتقول أيضا في وصف عبادته إذا دخلت العشر كان إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهل وجد وشد المئذر عليه الصلاة والسلام ونحن كيف نقضي العشر في شراء المخزمات العيد وعلى بالأسواق إذا كان أيها الإخوان العيد يمر بنا وقد ذكر الله عز وجل لنا هذا أمر لا شك أنه يجلب استعادة ويستحق الفرح وأن تلبس له الجديد لكن إذا كانت الثانية أيها الإخوان انقضى رمضان في غفلة ولهو وعدم قبول ثم جاء العيد فاشتغلت بشراء الجديد وأن تتلقى الناس لوجه رد الله عز وجل على صاحبه العمل فأي فرح في هذا العيد أي فرح وأي مسر وما يغني عنا الجديد حينما تكون أعمالنا بهذه المتابة حيث لم تقبل ولم يغفر لنا حيث أدركنا رمضان وهذا زيد بن صالح الجهني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 ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقف حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوصي فقيل له بما هممت قال هممت أن أجلس وأدعب وبن مسعود هو صاحب القرآن أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه مباشرة سبعين سوء وكان على قدر كبير من العبادة والعلم بالله عز وجل ومع ذلك لم يستطع أن يواصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه من التكلف والتعب والمعاناة وهذا حذيفة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فاستفح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة يقول حذيفة فقلت يرفع عند المئة فقلت يصلي بها في رجعة ومضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا ليس هذا رمثا إذا مر بآية فيها تسبيح تذبع وإذا مر بسؤال تأذى وإذا مر بتعود تعود ثم رجع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نشوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا من ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيام هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائم لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لجميع أعداء الأمة كلها مناطة دين وأما خلقاؤه الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء فكذلك أيضا كانت إلحادتهم لم تكن أعداء الخلافة تشغلهم حتى التقرب إلى الله تبارك وتعالى.